شبكة الإخلاص الإسلامية تقدم لكم قددرت بالشعر تروي الغليل مجلجلا متاثره سطرته شعرا فلت أن حروفه شوبل لا باغيا متكبرا سطرته تروي شعرا فلت باغيا المسلمون أيها العلماء ماذا تقول؟ ها هو كل حقير دليل قد تجرأ علينا من عباد الصليب إلى عباد الشيطان حتى عباد البقر وصارت أعراضنا ودماؤنا أرخص شيء في هذه الدنيا لا يا عباد الدرهم والكنار لا يا عباد الصليب نحن أمة أعزنا الله بالإسلام ولا تعرفون يا عباد الصليب كيف تركعون أذى الله وتعذرون رسمياً من جريمتكم بحق نبينا عليه الصلاة والسلام ما احتفاظنا بحق معاقبة من قام بالجريمة ونحن نعلم كيف نجبركم على تراجعكم واعتذاركم فإن لم تفعلوا فانتظروا ضرب اقتصاد شركاتكم العملاقة فانتظروا برب اقتصاد شركاتكم العملاقة بس الهداية باسما ومنورا والشمس تشرق للحياة بنظرة مختالة فاقت بعزتها الورا يا ليت عيني كحلات برسولنا فالعين تبكي بالحرارة أبحر يا ليت عيني كحلات برسولنا فالعين تبكي بالحرارة يبحر صلى الإله على محمد كلما قامت صلاة والمصلي كبرا الله, الله،, الله،, الله أكبر صطرت <تصفيق> إلى إخوان القردة والخنازير، إلى عباد الصليب، إلى أهل العلمنة والنفاق، إلى الرافضة، إلى من يعتدون على خير خلق الله، أتتكم كالبحر الخضم، كالطوفان إذا طم والسيل إذا عم، كالبرق إذا خطف، والرعد إذا رجف، كالريح العقيم وعذاب الجحيم، أتتكم لعنة الله. الله. هذا نبينا وهذه سيرته هذا هو حبنا له وإيماننا به ومتابعتنا له ولن نقبل أن ينال منه واحد أحد أن محمد رسول الله أعداءك واللوم أعداءك واللوم اداؤك والله للعدم وبقيت عزيزا وبقيت عزيزا وبقيت عزيزا كالعالم جف المداد هنا وحار بياني وهنا تجمد خافقي ولساني وخواطري حيرا فأين سبيلها ومشاعري جرداء الصماني وتوقفت نبضات شعري دهشة أترى تعاقبني على الخذلان ذاكم بأني قاصد ساحل الهدى هذه الورى والمصطفى العدناني من حبه تبع الهداية مسلكا ودعا سنته وبالقرآن ومن اعتدى في بغضه بمحمد خسر الحياة وعاش كالحيوان سخروا وما سخر العذاب نبيهم إلا وحاق بهم جزى الطغيان يا ليتهم سفكوا دم من يا ليتهم قد مثلوا جثماني وسلمت يا خير الله من حفلة وغبارها وأفوز بإطمئناني ففداؤه آباؤنا ونفوسنا والمال دون جنابه النوراني نصر النبي محمد شرف لنا وبه كمال الدين والإيمان تراهم سخرون a tura hům sachiru A tura Min wajhin. Hr r ká shemsi Hr r ká shemsi Hr Bila tuhemi Yatelak lak nůra Yatelak lak لا لا وَقُورًا فِي وقورا في فِي التمي في فِي التمي في عَلَى التمي على الظلمي راحم قاتلهم الله صوروا ورتموا في وصوروه ورسموه في أفشع المناظر ما دروا أنه قحلى من الغمر وصوروه على أفشعه قاجد وكذبر على ضغره تجمع الله توجد وجر الصوت وأصفق يدي من العين اليكبر الليلها ما تنوك كان في حجرها قبعة حديد صدي أتقلم جاني والخلايق أهجود ما اهتنيت بلديد النوم في مرقدي أشهر الليل كله لين أشوف العمود وأخرى الغاهلة والشوف عندي جديد ما ورى الصبر في بعضات الأحوال فوق ويلنا والسلامة والحبوب قد غادي يذبح الصبر لا من نتعد الحدود ما يعيش المذلكوت خطوة ردي هيه يلي جداكم في فعول الجدود العدو طالع الله للظلائم ذي ترضعون الحريب وتأكلون الجدود لا يتم رضع حر وجاندي عدت النار ما تلعب لي وقود مني حاول يعزجها عسى جاء الأخضاعة والحرب تبغى صمود ونار حرب النصارى جاء لها موقدين المريكان تقدح نارهم بالجنود والعرب تنتظر حكامها تهتدي والمنافذ إن يوعد ما يغيب الوعود جاء الله لنا والمصطقى محمدي ذلة ما بعد بعدها ذلة لا لشوء انهض وما بدل الوجه ما نرتدي لما تيمت محمد أحنّا رعودي العبد الغربي نمالق على الذي نصرت الدين يا الدين تبغى جنود يلا هنّك عز الدين يا مجدّي شاعت الموت الاحمر قربت للحدود والمعارك قبل لبني يبتدي عاتل العاصمة يشبك عليها الركود أي عصفي بس واعجب مطرب مرضي ضربت الرأس بالهامة جلّ العبود ودين الأشلاف يبغى عالم يفتدي أن لهم في كل دولة وفود كل يوم وغربا تلعظ وتصعدين خابرين أمريكا من خلاف اليهود اذر في يا أمريكا ويا أمريكا اشهدي يا أمريكا اصبري وتجيتها لياهم سود ناخذك تار ونعود على المعدد مش عيزرانا يرضى الوحي والحار يدعيكم الدين دون النبينا يرتخلنا العزومي سيد ولد آدم نصير المساكين كلامه زحل كدرها الهموم تكفون يا الندي ندعيكم الدين يئن بنا يرخى لنا العزوم العزوم ولن نصير المساكين, المساكين كلامه زحل كدرها الهموم تكفوني تكفون سيد ولد أدم صيرالمساكين، كلامه زحل كدر والهمومي، تقولي أن ديني يدعيك مدين، دون نبين يرتخدنا العزولين. سيد ولد أدم صيرالمساكين، كلامه زحل كدر والهمومي، تقولي أن ديني مدين. يننبين يرتخنا العزوم سيد ولد آدم نصير المساكين كلامه زحل كدر والهموم الهموم الهم فوني أهل الدين يدعيكم الدين يننبين يرتخلنا العزوم سيد ولد آدم نصير المساكين سيد الأسد سيد الأسد سيد الأسد هم من زمانيان والسود يا رسول الله يا رسول الله يا رسول أهلي الله عليه وآله وسلم إلى كل مهجة تتحرق شوقا إليه إلى كل مسلم يعلم أن الله تعالى محمد صلى الله عليه وآله وسلم خرجنا من دياجير الظلمات وإلا لكنا فحما في نار جهنم إلى كل مسلم يقول من أعماق قلبه فدا لرسول الله نفسه فدا لأنفاسه أبي وأمه كلنا اليوم فداه واسمعوا نبضى قلوبه يبلغ الكون صداه حالبوه يا عداه إن هذه الأفعال أظهر صاطع على أنها حرب صليبية. فالله يعدهم كلن اليوم فيدهم وسمعون أفضاله تبلغ من الطفولة إلى الأربعين طفر ونقى ومن الأربعين إلى الممات تهاد ومضة. كتاب ومكتوب كان الله يقول للناس هذا رسولي إليكم فاحقوا من خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز شاد مجدا واشده ويحقوا من خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز شاد مجدا واشده ما من غورده من ترامى مكة تفاضى النور يجتاز مدى من غورده من ما رايناك يا حبيب القلوب يجتاز ما رايناك يا حبيب القلوب ويا طبيبها. ولكن يعلم الله كم تشتاق القلب في السليمان. ما دنسولي حمانا لو طوَقته الضراطم. خذالة البغي صالت فأين عهد الحواس؟ نسوب أن أبادن نذود ذود القشاع. نحن الذين وطئنا بالخيل عرش الأعاجم. بالخيل عرش الأعاجم. الظل الظل المعالم حتى الأراضي نسامو رسولا رسول الحب في ذكراك قربي وتحت لواك أطواق النجات عليك صلاة ربك ما تجلى ضياء واعتلى صوت الهداة ولو سفك الدماء ما قضينا وفاك والحقوق الله زيادة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يوما بعد يوم أغارهم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا زالت قادرة على رد اعتداءاتهم وإفساد مخططاتهم رغم مكث الليل والنهار من الداخل والخارج أغارهم المقاومة الجهادية الشرسة التي تباجع بها بإ جريدة خبيثة تعرض صورا كاريكاتيرية تصور فيها سيد ولد آدم بأبشع الصور أنا مسلم وصموا يميني بالدماء أنا مسلم أنا مسلم نسبوا لديني كل عام أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم, أنا مسلم. أنا مسلم. يا زمن الصمت القاتل جاوب قلب المجروح فلدي كثير مسائل اترك بابك مفتولنا إنهم بعض المعادين لديننا ولنبينا لم يبق غير علوج الكفر تنهش من عرض الرسول به تهزى وتحتقر هل نغمض أعيننا ونصم آذاننا ونطبق أفواهنا لبطن الأرض أحق إلينا من ظاهرها العجسنا أن ننطق بالحق وندافع عن الرسول الحق صحيح صحيح. الحق ترنو لنا فيها الضياء سيف حاد قمم سوف بالفناء بين